يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث السامن والعشرون قال عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن تأمر عليكم عبد وانه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث هو الحديث الثامن والعشرون من الاحاديث التي انتقاها الامام ابن رجب بن الحنبري رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم أي في كتابه الذي خصه بالأحاديث التي يقال فيها إنها من جوامع الكلم والتي جاءت بصيغ قصيرة لكنها تحمل في طياتها معاني كثيرة هذا الحديث من رواية العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه ولم يخرجه أصحابه الصحيحين عن البخاري ومسلم وانما رواه بعض اهل السنن منهم الترمذي وابو داود وعدم اخراج البخاري ومسلم الله لا يعني ضعفه وانما اخرجه هؤلاء من اصحاب السنن حيث ناسب اخراجه كتابهما او ناسب اخراجه كتابهما وهذا الحديث وان جاء بهذه الصيغة الا انه له من الشواهد ما يدل على صحة نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث جاء فيه كلمات قدم بها العرباض رضي الله تعالى عنه لما جاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث وصف الحال التي كانت عليها خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت موعظة لهم وكان عليه الصلاة والسلام كبيرا ما يعظ أصحابه يتخولهم الموعظه ما كان يديم الكلام والخطاب ولكنه يغتنم المناسبات والفرص فيتكلم ويبين لهم ما يراه في وقت مناسب اوقع لقلوبهم من غير ذلك الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم المنبر في الخطب ذات المناسبات في خطبة الجمعة وخطبة العيد اما غيرها من الخطب فتارة يستخدم المنبر وتارة يخطبه بين اصحابه دون ان يحتاج الى صعود المنبر وتارة يحدثهم بعد ان يلتفت اليهم من صلاته فيسألهم او يلقي عليهم كلمات يقولها يبين فيها موقفا معينا وتارة كان يبدأهم فيسألهم عمن رأى رؤيا ويطلب منه أن يقصها ليعبرها النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يبدأهم عليه الصلاة والسلام بذكر ما رأى في منامه ثم يعبر لهم تلك الرؤى كل هذه أساليب كان اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر بها اصحابه وانما كان يفعل ذلك تحريا لاوقات الادراك والوعي ولمناسبات تلقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه الموعظه بوعي و قال عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة هكذا جاء في هذه الرواية وموعظة هنا يعربها علماء العربية لأنها مفعول له أو مفعول فيه ما يسمى بالمفعول المطلق وإنما يذكر من أجل تأكيد هذه الحادثة جاء لتأكيد الفعل وعظنا موعظة وفي بعض الروايات وصفت الموعظة بأنها بليغة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة هذه الموعظة دل على بلاغتها أن القلوب منها قد وجلت ومعنى وجلت يعني خافت وذلك لما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منه من ما أوعد الله به العصاة والكافرين والمقصرين وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون بمعنى أنها بكت وهذا البكاء من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن خشيته سبحانه وتعالى وهذا البكاء قد يكون موجبه ودافعه الخوف وقد يكون موجبه ودافعه الطمع فالله سبحانه وتعالى وعدى المؤمنين بالعفو والمغفره والرحمه وكل ذلك يستوجب ان يبكي المؤمن بكاء طمع يعني رغبه فيما عند الله وقد يكون الوعظ في شان المقصر وشان المنكر والجاحد و مرتكب المعاصي فتذرف العيون على سبيل الخوف والمؤمن هو الشخص الذي يكون حاله بين الامرين بين الرجاء وبين الخوف كما قال سبحانه وتعالى اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه قال وذرفت منها العيون ونسب الذرف او ذرف الدموع الى العيون لانها موضع خروج الدمع والا فان البكاء هو من صنيع من فعل الانسان لكنه ذكر الموضع والموطن فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع يعني كأنك تعظنا موعظة من يريد أن يفارق القوم ولعل ذلك كان في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام حيث أحس بدنو أجله لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد أحس بذلك ولهذا كان كثيرا ما يقول وكثيرا كثيرا ما يسبح الله ويستغفره يستغفر الله ويسبحه امتثالا لقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وكثيرا ما يقول سبحان الله وبحمده استغفر الله وكثيرا ما يخبر او قد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بعض اصحابه بانه لقد جاءه منادي ربي وانه عما قريب سيجيب داعي ربه فكان اصحابه رضوان الله عليهم يحسون بهذا الامر ويحسون بان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يودعهم ومن ذلك ما كان في حجه الوداع فانه عليه الصلاة والسلام كان كلما اتى فعلا من افعال الحج وقضى نسكا من مناسك الحج كان يقول لاصحابه لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا يودعهم صلى الله عليه وسلم وهكذا في خطبه التي كان يخطب يشعرهم بانا هو يراجع قريبا ما يجيب نداء ربيه ولهذا قالوا له كأنها موعظة مودع يعني كأن الكلام الذي تقوله والخطبة التي تخطبها تشعرنا فيها بأنك قريبا ستلقى ربك وستفارق الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام مقرا لهم على ذلك فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع اذا ما دام الحال كذلك فاوصنا كيف قلنا قولا ناتي به ونعمله من بعدك وننفذه من بعدك لان الوصيه في الغالب انما تكون فيما يأمر به وفيما يقترحه من يريد الخروج من الدنيا ويطلب من اهله ومن ذويه ان ينفذ طلبه ورغبته وارادته بعد وفاته وهذا وان كان في اصله مرتبطا بالمسائل الماديه وبامور المال الا انه يعني ينطبق أيضا على فعل الخير والحث على, على فعله وأدائه وأن هذا يعني تنفيذه من بعد وفاته وفاة هذا الموصي دليل على تمام الاستمرار والاتباع والاقتداء به فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يعني يعترفون ويقرون ويؤكدون أنهم على استعداد للامتثال بأمر الله سبحانه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم هم على استعداد أن ينفذوا وأن يأتوا بكل ما يأمرهم به ولذلك قالوا له اوصنا قال أوصيكم بتقوى الله وهذه الوصية هي التي أمر الله سائر الأنبياء أو أمر الله كل الأنبياء أن يامروا اقوامهم بها فما من نبي إلا وأمر أمته بأن يتق الله وتقوى الله هي طاعته فيما أمر طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتقوى الله سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر هذا مضمون تقوى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام وصيكم بتقوى الله لأن فيها خير ولأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولأن من يتق الله يهديه الله سبحانه وتعالى ولأن من يتق الله يجعل له من أمره يسرى فلما كان تقوى الله هو مفتاح كل خير لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بذلك قال أوصيكم بتقوى الله والسمع أي وأوصيكم بالسمع والطاعة والمراد بها لمن يتأمر عليكم من المؤمنين ولمن يكون أميرا للمؤمنين وخليفه للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يلتزمه تلزمه تلزمكم طاعته لا سيما إذا كان فعله ولا سيما إذا كان أمره في دائرة ما أمر الله فإن الله تعالى أمر أمرنا بطاعة أولياء الأمر ما داموا مطيعين لله فقال سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي وأطيعوا أولي الأمر منكم يعني في ما يأمرون به من ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الحق وما دامت أمرهم ليس فيه معصية لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتجب عندئذ طاعتهم. قال والسمعي والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ومعنى تأمر يعني صار أميرا لكم أي وإن كان الأمير عبدا وفي بعض الروايات عبدا مملوك وفي بعض الروايات وصف لهذا العبد لأنه كأن شعره زبيبه يعني كأن شعر رأسه جعدا مثل جعودة الزبيب وفي بعض الروايات جاء وصفه بأنه ذا أنف أفطص لأن غالب أوصاف العبيد الذين كانوا في ذلك الزمان كانوا من السود وكانوا من ذوي البشرة السوداء وكانوا ذوي أنوف فطسة ولذلك هؤلاء العبيد قد يتهي منهم من يكون أميرا لكم فإذا كان أميرا لكم فعليكم أن تطيعوه عليكم أن تطيعوه ما دام يطيع الله سبحانه وتعالى وما دام يمتثل أمر الله ويسير على منهجه وهذا يعني وإن كان قاله صلى الله عليه وسلم فقوله لا يعني أن استحالة ذلك وإن كان مستبعدا وإن تأمر عليكم عبد قال وإنه من يعش منكم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة أو بعد أن ينقرض معظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا أن يجري بين الناس وذلك لأنه كلما تقادمت الأزمان كلما ساد الجهل وقل العلم وبسيادة الجهل يكثر الاختلاف قال فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين سنته صلى الله عليه وسلم هي أوامره ونواهيه ولهذا عرفها أهل العلم بانها ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه كل ما ينسب الى النبي عليه الصلاه والسلام يسمى سنه فيجب علينا ان ناتي ما نسب ما الى النبي عليه الصلاه والسلام مما هو في محل التاشي ومما هو مشروع فيه الاقتداء لأن الله تعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم محل التأسي والاقتداء كما قال جل من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كما أن هذا الحديث فيه الحث على العمل بسنة أصحابه صلى الله عليه وسلم يعني خلفاءه الذين خلفوه في تسير هذه الأمة وتوجيهها نحو تحقيق كلمة الله وإعلاء دين الله فكل الخلفاء الذين سلكوا هذا المنهج و اعتنوا بتطبيق شريعة الله وتحقيق ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به والسير على منهجه عليه الصلاة والسلام فهم الخلفاء الراشدون الذين رشدوا فيما قاموا به وفيما كلفوا به وأعمالهم التي يدعون اليها ما دامت في دائرة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما دامت في دائرة امتثال ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنهم خلفاء الراشدون وفعلهم يسمى بالسنة لأن هذه السنة إنما هي اتباع واقتداء لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وعلم به أصحابه أو علمه أصحابه ففعله يسمى بالسنة وفعلهم يسمى بالسنة السنة المنسوبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنها حكاية لها وتبع لها قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وهذا وصف زائد على الراشدين فالخلفاء الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني تبعوه وساروا على منهجه وهو جمع خليفة يقال خليفة وخلفاء والخليفة والخلف هو الذي يتبع من سبقه بخير يتبع من سبقه بخير اما من اقتدى او اما من سار على من سبقه بشر وسوء ولم يقتده في الخير فيسمى خلف ولا يسمى خلف كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء قال الخلفاء الراشدين جمع راشد والراشد هو الذي يعني يضع الأمور في مواضعها مأخوذ من الرشد الذي هو الكياسة والقدوة الحسنة قال المهديين جمع مهدي وهو الذي رزق الهدايه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعمل ما هو مطلوب قال المهديين عضوا عليها بالنواجذ والنواجذ جمع ناجز والمراد به يعني اخر الاسنان ما بالأضراس الاضراس هي النواجز وهذا التعبير كناية عن أن من يعض على شيء بناجزه فإنه يعض عليه بكامل أسنانه لأن النواجز هي آخر الأسنان ولا يصل الشيء إليها إلا إذا عبر ومر بسائر الأسنان عض عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور والمراد بمحدثات الأمور يعني ما يحدث وما يؤتى به على غير أمر سابق والمراد به هنا يعني ما يبتدع وخاصة في أمور الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بالمحجة الكاملة البيضاء أتانا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولذلك من عدل عن سنته صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحدث في دين الله ما ليس منه فإن هذه هي المحدثات وإن هذه هي التي تسمى بالبدع وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليها فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أكذا جاء في هذه الرواية وفي بعض الروايات فإن كل محدثة بدعة إن كل محدثة في دين الله مما ينشوه الناس مما ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيسمى بدع، والبدعة هي الشيء الذي يفعل على غير مثال سابق. فلما كان الناس يبتدعون ويختري يعني يخترقوا يخترعون أشياء جديدة في دين الله لم يأمر الله بها سمي فعلهم بالبدعة. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هكذا جاء في هذه الرواية وفي بعضها زيادة وكل ضلالة في النار قال رواه أبو داود, والترمذي والنساء ابو داود والترمذي وقال الامام الترمذي في جامعه ان هذا الحديث حديث حسن صحيح لمعنى ان هذا الحديث هو مكتسب درجة الصحة من حيث الحكم عليه وأما وصفه بالحسن فالمراد به حسن والإسناد بمعنى إن المدار فيه على التابعين رحمه الله تعالى هذا ما يفهم من استخدام الإمام الترمذي لهذا المصطلح علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث حيث بدأ الكلام حول من اخرج الحديث وروايات الحديث والفاظ الحديث كما جاءت في كتب السنة كل ذلك تأييدا وتحقيقا لان هذا الحديث حديث توافرت فيه شروط القبول وهي شروط الصحة قال هذا الحديث خرجه الامام احمد يعني في المسند ورواه ابو داود ورواه الترمذي وابن ماجه يعني ثلاثة من اصحاب الكتب الستة والامام احمد وهو شيخ علماء الكتب السته ولهذا كثير ما يشير العلماء الى اخراج الامام احمد للحديث بل ان منهم من عد كتاب الامام احمد احد الكتب كتب ائمه المسلمين وائمه الحديث وقد مر بنا فيما كان يستخدمه المن... المجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى ان الحديث اذا رواه الشيخان واحمد يقول فيه متفق عليه واذا رواه اصحاب السنن الاربعه واحمد يقول رواه الخمسة وهكذا عد كتاب الامام احمد احد الكتب السبعة التي هي كتب الحديث قال رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه من, حد من رواية ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي السلمي عن عبد الرحمن بن عمر السلمي يعني عن العرباض بن سارية قال زاد احمد في رواية الله وكذلك هذه الرواية التي فيها زيادة رواها ابو داود قالوا ابو داود وحجر بن حجر الكلاعي اي هذا الحديث روية من طريق ثور بن يزيد ومن طريق حجر ابن حجر او حجر بن حجر الكلاعي قال كلاهما عن العرباط ابن سارية إلاهما عن العرباط ابن ساريه يعني هل المراد هو ثور بن يزيد او ان المراد به عبد الرحمن بن عمرو السلمي وهذا هو الظاهر لانه اخر من ذكر في الاسناد ثم تابع ذكر متابعه وجر ابن حجر الكلاعي كل واحد منهما يروي هذا الحديث عن العرباض بن سارية. قال وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح وقال الحافظ ابو نعيم هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين من حديث او من صحيح حديث الشاميين وابو نعيم وأنه كتب متعددة ولعل ذلك في كتابه معرفة الصحابة فيكون هذا نسبة إلى المكان الذي نزل فيه العرباط ابن ساريا رضي الله عنه حيث إنه نزل الشام وأنه قسم أحاديث الصحابة وفق منازلهم فعد هذا الحديث من أحاديث الشاميين قال ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة انكار منهما له يعني ان البخاري ومسلم لم يرويا هذا الحديث ولا وليس سبب عدم روايته انهم يطعنون فيه بل هم يرون صحته لكن كما هو معلوم ان الشيخين لم يستوعبا الصحيح ان الشيخين لم يستوعبا الحديث الصحيح وإنما رويا منه بقدر ما يحتاجان لأن كل واحد سمى كتابه بالمختصر والاختصار يقتضي ترك بعض الروايات ورواية بعض قال وقال الحافظ أبو نعيم وحديث جيد من حديث من صحيح حديث الشاميين قال ولم يترك البخاري ومسلم من جهه انكار منهما له قال وزعم الحاكم يعني صاحب المستدرك على الصحيحين ان سبب تركهما له انهما توهما انه ليس له راوي عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد وقد رواه عنه ايضا بحير بن سعد ومحمد بن ابراهيم التيمي وغيرهما يعني وهذا التعليل الذي ذكره الحاكم في موجبات ترك الشيخين لرواية هذا الحديث يقول عنه ابو نعيم او يقول عنه ابن رجب ليس تعليلا صحيحا لأن الشيخين رحمهما الله يعني على سعة اطلاع ومعرفة بطرق الروايات وبمن روى هذه الحديث ولا يغيب عنهما ان هذا الحديث لم يتفرد به ثور بن يزيد كما نقل ذلك الحاكم قال قلت ليس الامر كما ظن يعني كما ظنه الحاكم وليس الحديث على شرطهما وهذا هو السبب في عدم اخراجه فانهما لم يخرجا لعبد الرحمن بن عمرو السلمي ما دام لم يخرج له ولم يروي له فلا فيلزم من ذلك انهم لا يرون هذا الحديث ولا لحجر الكلاعي وهما اللذين او اللذان رويا هذا الحديث عن العرباض النسارية ولا لحجر الكلاعي شيئا وليس ممن اشتهر يعني وليس كلا ها او ليس كل من عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر الكلاعي ممن اشتهر بالعلم والرواية فلما كان دون شرط البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث لفقدان الشرطي ثم يقول ابن حجر رحمه الله ثم يقول ابن رجب رحمه الله تعليلا اخر وايضا فقد اختلف فيه على خالد بن معدان فروي عنه كما تقدم يعني في السند الذي ذكره وهو من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو بن قال وقد اختلف فيه على خالد بن معدان فروي عنه كما تقدم وروي عنه عن ابن عبي بلال عن العرباض بن سارية يعني بعضه قال العلم روى هذا الحديث عن خالد بن معدان عن ابن ابي بلال عن العرباض والروايه السابقه كانت عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي عن العرباض فظنوا ان هذا مما يعني هو محل خلاف وان منهم من نسبه الى ابن ابي بلال ومنهم من نسبه الى عبد الرحمن السلمي لذلك لما كان هذا ضرب من ضروب الاضطراب توقف الشيخان عن روايته قال وايضا قد اختلف فيه على خالد بن معدان فروي عنه كما تقدم وروي عنه عن, أبيب عن ابن ابي بلال عن العرباض يعني ابن سارية رضي الله عنه قال وخرجه الامام احمد من هذا الوجه ايضا يعني من طريق ابن ابي بلال عن العرباض قال وروي ايضا عن ثورة ابن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض فتكون هذه الروايه متابعه لرواية خالد بن معدان حيث ان خالد بن معدان وضمرة بن حبيب كل منهم روى هذا الخبر عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال قال وروي ايضا عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عبر السلمي عن العربار قال خرجه من طريقه الامام احمد وابن ماجه وزاد في حديثه فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك قال وزاد في آخر الحديث فإنهما أو فإنما المؤمن كالجمل الانفي حيث ما قيد انقادا ومعنى الأنف يعني الجمل الهادي الجمل المطير الجمل المنقاد قال وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث وقالوا هي مدرجة يعني أنها زيادة من بعض الرواد وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا معنى الإدراج وإنما هي مدرجة فيه وليست منه قاله يعني الذي قال هذا الكلام هو أحمد بن صالح المصري وغيره من علماء الجرح والتعديل قال وقد خرجه الحاكم أي في كتابه المستدرك على الصحيحين وقال في حديثه وكان أسد بن وداعا يزيد في هذا الحديث فبين الرجل الذي أدرج هذه الزيادة وكان أسد بن وداعا يزيد في هذا الحديث فان المؤمن كالجمل الأنفي حيث ما قيد انقاذ قال وخرجه ابن ماجه ايضا من روايه عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني يحيى بن ابي المطاع قال سمعت العرباض فيكون هذا يعني راوي ثالث ابن ابي بلال وعبد الرحمن بن عمرو السلمي وهنا ايضا يحيى بن ابي المطاع وهؤلاء الثلاثه كلهم رووا الحديث عن العرباض بن ساري تابع بعضهم بعضا متابعه تامه قال وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل ورواته ذقات مشهورون وقد صرح فيه بالسماع حيث قال سمعت العرباض بن ساري قال وقد ذكره البخاري في تاريخه وقد ذكر البخاري في تاريخه ان يحيى بن ابي المطاع سمع, سمع من الارباط يعني ابن سارية اعتمادا على هذه الرواية لانه ما دام صدوقا وقال سمعت فيحمل كلامه على الاتصال قال وذكر البخاري في تاريخه وقد اشار هنا الى ان المراد به كتابه تاريخ التاريخ الكبير ان يحيى بن ابن المطاع سمع من العرباب اعكمادا على هذه الرواية قال الا ان حفاظ اهل الشام انكروا ذلك يعني انكروا سماء يحيى بن ابن المطاع عن العرباب وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من الأرباط ولم يلقه وهذه الرواية غلط قال وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحين وزرع ودحين اعرفوا بشيوخهم من, البخ... من غيرهم اعرفوا بشيوخهم من غيرهم والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه اوهام في اخبار اهل الشام وقد علل العلماء ذلك قالوا لان البخاري كتب تراجمه وهو بعيد عن اصوله واعتمادا على ذاكرتي وقد تخطئ الذاكرة لكن هؤلاء كتبوا اما عن مشاهدة واما عن وصول موجودة فكانت كتابتهم يعني اصوبا قال والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه اوهام بأخبار أهل الشام يعني خاصة والرواية التي عندنا رواية العرباض بن ساريا من رواية أهل الشام قال وقد روي عن العرباضي يعني هذا الحديث من وجوه أخر أي إن هذا الحديث ثابت عن العرباض بن ساريا من غير هذه الطرق من غير طريق عبد الرحمن بن عمر السلمي ومن غير طريق ابن ابي بلال ومن غير طريق الطريق الثالث التي ذكرها يحيى ابن ابي المطاع وقد روي عن الارباض من وجوه اخر وروي من حديث بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اسناد حديث بريده لا يثبت والله اعلم يعني فيكون حديث بريدة من باب المشاهدات لهذا الحديث يقول فقول العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وفي رواية أحمد وأبي داود والترمذي موعظه بليغه يعني بزياده كلمه بليغه وفي روايه مع ان ذلك كان بعد صلاة الصبح يعني ان الوقت الذي وعظهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الصبح وقد ذكرت في اول الدرس ان النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما كان يعظ اصحابه او يعلمهم او يؤول لهم رؤيا بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر لانه كان يبقى في محرابه يعني زمنا بعد الصلاة لان تطلع الشمس فتارت ان يشتغلون بالذكر وتارت ان يشتغلون بالحديث والرواية والاخبار وبالسؤال وبالجواب. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ اصحابه في غير الخطب الراكبه كخطب الجمع والاعياد وقد امره الله تعالى بذلك فقال وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وقال سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة فهو أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وقد امتثل رسوله صلى الله عليه وسلم هذا فكان يعظ أصحابه في أوقات متنوعة ومنها بعد صلاة الفجر وهو الوقت الذي وعظهم فيه هذا الحديث قال ولكنه كان لا يديم وعظهم يعني لا يسترسل فيه ويتابعه يوميا ولكنه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أحيانا يعني يفاجئهم ويتحدث معهم وقتا دون وقت بل يتخولهم به أحيانا كما في الصحيحين عن أبي وائل قال قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا انك أنك حدثتنا كل يوم فقال رضي الله عنه ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظه كراهه السامه السامه يعني الملل علينا لان هذا التخول ابلغ في قبولهم وفي سماعهم وفي حفظهم حتى لا يسئمون من كثرة ما يقال لهم لأن الإنسان بطبيعته أنه إذا أكثر عليه شيء مل وسائما. قال والبلاغة هي الموعظة مستحسنة. ها؟ قال والبلاغة في الموعظة. مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب والسجلابها والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وايصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة ولهذا كان بعضهم يعرف البلاغة بأنها هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني بحيث انها تقع في موقعها ولا بل انها تؤثر في صاحبها اكثر بل انه يعنى بها ويهتم ولذلك قال البلاغة هي مطابقة الحال لمقتضى الكلام قال والبلاغة هي التوصل الى افهام المعاني المقصودة ويصالها الى قلوب السامعين باحسن صورة من الفاظ الدالة عليها وافصحها واحلاها للاسماع وأوقعها في القلوب وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبتها أو يقصر خطبتها بمعنى أنه يجعلها قصيرة ولا يطيلها بل كان يبلغ ويوجز يبلغ ويوجز قال وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ومعنى قصدا يعني كانت قصيره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 قال وخرج مسلم من حديث ابي وائل قال قال خطبنا عمار رضي الله تعالى عنه فاوجز وابلغ فلما نزل قلنا يا بل يقضان لقد ابلغت واوجزت لقد ابلغت واوجزت فلو كنت تنفست يعني بمعنى زدت وتوسعت في الكلام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ومعنى مئنة يعني محل ظن و ومحل إدراك ومحل تهيئ لفقه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان سحرا فإن من البيان سحرا قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحكم بن حزن قال شهدت مع, رس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصع قوس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات قال وخرج أبو داود عن عبر من العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام يوما فأكثر القول يعني قام يخطب فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت ان اتجوز في القول فان الجواز هو خير او لقد رأيت او امرت لكن ظاهر العبارة او امرت ان اتجوز في القول فان الجواز في القول خير يعني المراد به الاختصار قال والحديث اقرجه الامام ابو داود